بوك تو كيلان وتسعون اثنان وتسعون اج كزدة مليك مندتوك <تغط> الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين. إنهم بصدّ، هجّ هركوس. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني, تشخر. إنه, يضايقني تشخر. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. أستهسم؟ <تصفيق> هو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 نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت, أنها ترقد, بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أن سيارتك. تالفة تماماً. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماماً. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني, أنك قد, أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. أرُو لك، يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. فيلك، هُوَ الْأُطْوَشُ الْبُوْسْ أخشى أن يكون آخر باص. Akhsha, hogy hogy a kell mennünk hogy a kell mennünk. hogy أخشى أنني ليس معي نقود أخشى أن أنني ليس معي نقود